هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تناما حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى عناطى توالى ضعط الطفل الغني مدني يا شراع الزمانين هزتني نسمات Mennyeketni, szarokatul a Ayama és én tanába, hallgatni és én tanába, hallgatni és én tanába, hallgatni يا صبابة تصدري أرض ميلاد فجري يحبب الليل المغير هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف هذا من مري أبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى عينها نسفها مشتكاها حزنها وابكاها مسجدها والمسيس سألها عن بقايا رؤاها عين يرنمنا فأجاب للقدير السفين لسماءة الليالي أبصر صرخات الأيام وأمين تنام حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبات قلبي إذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقات روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير هزتني نسمات الليالي فترى ببالي قد بالا من مري أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وأمين تنام حم قيد وأسير هزتني نسمات Hajl a kény és a szív, hajl a kény és a szív, hajl a kény és